مَا وَهُمُ جَهَنَّمْ كلما خَبَتْ زِدَنَاهُم سَعير ذَلِكَ جَزَ أُهُم بِأَنهُم كَفَروا بِآياتنَ وَقُُ وَقُُ إذَا كُ عِظُمَو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 قُل لو انتم تمتلكون خزائنا فإِنَّ رَحْمَةَ رَبِّي إِذًا لَّأَمْسَكْتُمُ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فجعون فقال له فجعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بِصِرَاطٍ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَسْبُورًا فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ فَأَوْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا وَقُلْنا مِم بَعْدِهِ لِبَنِي إِسر إلَكُنُ الْ الأأَربَ فَإِذَا جَ أَعْدُ الْآخَِةِ جِينَ بِكُمُ لَفِيفَا